يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس المرد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس ذلك من منها się وحصيد وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن ظلموا chwili, فما jesteśmy عنهم tej التي يدعون من دون الله. من شيء لَمَّ لَمَّ جَاءَ أَمْرُ ربك وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْنَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ذلك لا آية لمن, لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له Nie ma w فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ który فَأَمَّا الَّذِينَ stanie zniszczyć, ale nie ma w يا ربك إن ربك فعال لما يريد وأم الذين سعدوا ففي الجنة ففي الجنة خالدين فيها ما السماوات والأرض إلا ما شاء